وَمَا كُنْتَ تَرَى أَن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وَمَا كُنْتَ تَرَى أَن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن للكافرين